「そらジロー」 موسوعه ل ي م النابلسي آمين للعلوم الاسلاميه ج ر ه م م م ما كال لكم ان تلبسوا شجرها الهم مع الله بل هم قوم يعملون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الهم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون أ َ م َ ن يهديكم ُِْْ في ِ ظلمات َِ البر َِّْ والبحر ََْْ ومن يرسل امن يجيب ُ المضطر َُْ إ ِ ذ َ ا دعاه ََ ويكشف َ السوء َ ويجعلكم َََُُْْ خلفاء َََُ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ أ َ إ ِ ل َ ه مع ََّ ل َّ ه قليلا ًَِ ما َ تذكرون ََََُّ أ َ م َ ن يهديكم ُِْْ في ِ ظلمات َِ البر َِّْ والبحر ََِْْ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اله مع م الله تعالى الله عما يشركون امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض اله مع م الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صالحين قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون بل الداره علمهم في ا ل آ خ ر ه بل هم في شك منها بل هم منها عمود الله أكبر الله اكبر الله ا ل أكبر ح موسوعه د لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك رب م ا ي ن د ن ا ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط للعلوم م ع ي الاسلاميه م و وقال الذين ك موسوعه كنا ن ا ذ ا ن ح ن و ب ا ؤ ن من ا ق ب ل إن هذا إلا هذا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن ق ل ر و م ا ل أ ض ف ا س ل ا كان عاقبة ل م ج ر م ي ن ولا موسوعه النابلسي ع ك ن ردف للعلوم ك بعض ا ذ ي ت س الاسلاميه نحن ن قل ب ه هذا إلا أ سيروا ا ط ا ل أ ل قل ي ن ر في ا ل أ ر ض فاوضوا كيف كان ع ا ق ب ة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن و في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين قل عسى أ ن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون و إ ش ر ب ك لدو فضل على ا ل ه د س شركه د ع ا ي ش ه غير ر ب ك ح ي ع ل م ذات ك ن ص و ر ه مضمون ا ي ع ل ن و م اجتماعي من غائبة ا في والأرض إلا في كتاب الله أكبر الله الله نبين الله موسوعه النابلسي صراط للعلوم ن ي الاسلاميه عليهم ل وإنه لغدا موسوعه ل النابلسي ل م ع للعلوم إنك ى ا ل الاسلاميه ا م ل ت س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 بآياتي و ل م ت ح و س و ا ب ه ا ل ن ا و ل س ي ا بها للعلوم م أم ا ل الاسلاميه ه ر ب ص ر ا إن ف الله أكبر م و ا ل ع ه النابلسي للعلوم ا ل د ي ي ن ا ك نعبد س ي ا ك ن س ت ع ي ن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 أتوه وترى تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الذي كل أ موسوعه ه ا ر ت ر النابلسي س صنع ل ل ا أتقن ل ف ع ل و ن م ن ج الاسلاميه ء ب ا ه ه خير م ن و ه فزع و الآمنون و م م إذ في النار هل موسوعه ن النابلسي ا للعلوم حرمها أ ر ت أن أكون من ا ل م س ل م ي ن وأن ا ل ق ر آ ن ف م ن ا ه ت د فإن و موسوعه ن ا ل ن ا من ا ل م س ي ن و ق للعلوم ل ه آياته سيريكم ر ت ف ف غ ن ه ا و الاسلاميه ربك ب غ ا ف ع م ت ع و ن أكبر الله أكبر م و ا ل ع ه النابلسي ح م م للعلوم الاسلاميه ا ت ي صراط غير ل م ولا الغباب عليك م ن نبأ م و س و ع ب ا ل ح ق لقوم م ي ؤ ن و فرعون ن إن ع ل ى ف ي ا ل أ ر ض و ج ع ل أ ه ل ه ا ش ي ع ا ي س ت ض ع ف ط ا ئ ف ة م ن ه م ي ذ ب ب ح أ ن ا ه م اسماء ت ح ي ل الله ا ل د ي ن ونري د أن نمن على الذين استفعفوا الذين ونجعلهم, أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهابان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون واوحينا الى ام موسى ان ترضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا راه الدوم اليه وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آ ل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا إ ن فرعون وهامان وجنودهما كانوا ق ا ط ئ ي ن وقالت ا م ر أ ه فرعون ق ر ة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح من المؤمنين. وقالت ل أ خ ت ه قصدي فبطرت به عن ج ن ب ه وهم لا يشعرون وحرمنا عليه ا ل م ر ا ض ع م ن قبل فقالت هل أ د ل ك م على أ ه ل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ف ر د ت ن ا ه إ ل ى ام وعينا ه ولا ت ح خ ذ ن ولا ترنم وادى الله يحق ولا ن أثرهم ل يحلمون ولا م بلا وشك دوس ا توا تينا و ش ك م ا وشكرا ذ ل ك ج ل الله م ح س ن ن ي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 ودخل ا ل م د ي ن ة على حين غ ف ل ة أ ه ل ه ا فوجل فيها رجلين ي ق ت ت ن ا ل هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إ ن ه عدو قال ل رب إني ظ م ت ن و س و ل ه إنه هو ا ل غ ف و ر ا ل ر ح ي م ق ا ل رب بما أ ن ع م ت ع ل ي فلن أ ك و ن ظهيرا ل ل م ج ر م ي في ن فأصبح الاسلاميه م د ي ن ة ف ا فإذا الذي يترقب ت ر ه ب ا س فلم اراد أم أ أن ي ابو شابي الذي هو عدونا ل ه قال يا موسى قال يا موسى أ تريد أ ا ن تقولها ميكا قتلت نفسا بلي ا ام تريد إ ل ان أ تكون جبار ا في ا ل ا ر ض ي وما تريد ان تكون من المصلحين وجاه فقرص ا ل م د ي ن ة ي س ع ى قال يا م و س ى ق ا ل يا موسى إ ن ا ل م ل أ ي ر و ن بك للعلوم ي ن الاسلاميه ن ح ي يترقب ن فقرج منها خائف ن ل ا ا ل ل م ن ولم مات وجهت القامه قال عسى ربي أ ن يهدي لي سوى السبيل الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين اياك نعبد و إ ي ا ك نستعين ا ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين و ل م وما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين شدودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدرا الرعاء وابونا شيخ كبير فتقالهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما ا ن ز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 الله م ن ا ا ل ص و س ي ع ه ا ل ذلك ي ن ي ا ب ل ل ي ل ل والله ع ل ى م ا ن ق و ل وكيل ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر أكبر الله, أكبر الله أكبر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 وقضى موسى ا ل أ ج ل و س ا ر ب أ ه ل ه آ ن ا سبير جانب الطور نارا قال ل أ ه ل ه م كتو اني انا سنارا قال ل ا ه ه م ك و اني آ ن ا سنارا لعلي اتيكم منها بقبر أ و جدوى من النار لعلكم تصلون فلما أ ت ا ه ا نودي من ا ط م ا ل و ا د ي النابلسي أ ي م في ل ع ة ا م من م ب ا الشجرة أن يا ر ك ة أن و ى أن ا أنا موسى إني للعلوم ه رب ا ل ا م ي ن أ ألقي ن ع ا ل ا و ل ا م ب ر ولم ي ع ق ي اسماء الله الحسنى من الآمنين. أسلك يدك فذلك ي جيدك بيضاء غير إليك تخرج جناحك الرهد سوء من وظلم من ف برهانان من ربك إ ل ى فرعون وملئه إ ن ه م كانوا قوما فاسقين قال رب اني قتلت منهم نفسا ف أ خ ا ف ان يقتلون و أ خ ي هارون هو أ ف ض ح مني لسانا فارسله معي ارد ن أن يصدقني اني أ خ ا ف ان يكذبون قال سنشد عبدك ب أ خ ي ك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إ ل ي ك م ا م و س باياتنا ان تبى ومن اتبعكما ل غ ا ل ب و ن فلما جاءهم موسى باياتنا ب ج ن ا ت قالوا ما هذا قالوا ما هذا الا سحر م ف ت ر ى وما سمعنا بهذا في آ ب ا ئ ن ا الاولين وقال موسى ربي أعلم بمن الدار إنه لا موسوعه ا ل أكبر ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل س ي ل ل ه رب ع ل ح م ا ل ا ل ي س ل ا ل م ي ن و ل ا ك ن ت ع ان ت س ت ط ي ان ي ان ت س ت ع ن س ت ي ن ت س ع ان ت ي ن تستطيع ان ت ان ت س ان ت س ت ط ي ان تستطيع ان ت س ت ا س ت ط ان تستطيع ان ت س ت ان ط ي ع ان تستطيع ان تستطيع ان ت س ي ع ا ل تستطيع ان تستطيع ان ت ان ت س ت ع ان ت س ت ط ع ا ل ت ي ع ان تستطيع ان ت س ا ل ت ي ن ت س ت ط ي ن ت س ت ط ي ان ت ف أ و ق ل لي ي ع ه النابلسي ن ع ى ا ل ط ي ف ج صرحا للعلوم ع ي أ ط ل إ ى إله م وإني لأظنه ن الاسلاميه ك ب ي ن و ب ر ه وجنوده في ا أ ر ض اسماء الله وجنوده ن ن ب الحسنى ه م في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 شركه ا و ه د ى و ر ح م ة و ه د ع و ر ح م ة ل ع ل ه م ي ت ذ ك ر و وما ن كنت بجانب ا ل غ ر ب إذ ق ض ي إلى موسى ا ل أ م وما ر ك ن ت م ن ا ل ش ه ي م و ل ك ن ن ا ف ت ا و ل ل ع ي ه م ا ل ع م وما ر كنت س ي ا أهل م د ي ن ت س ل و ع ل ي ه م آ ي ا ت ن ا و ل ك ن ن ا كنا وما كنت مرثلين وما ب ج ا ا ن ب ل ط و ر إذ ن ا ز ي ن ا و للعلوم الاسلاميه ا س م ن ق ب ل ك ل ع ل ه م ي ت ذ ك ر و ن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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ا م ي ن ولولا ان تصيبهم م ص ي ب ة بما قدمت أ ي د ي ه م ربنا ل و ل ا أ ر س ل ت إ و ع ه النابلسي س للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى أوتي م ق ب قالوا سحرانك ظاهرا وقالوا إ ن ا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب عند الله هو أ ه د ا منه ما س ت ب ع ه إ ن كنتم صادقين ف إ ن لم يستجيبوا لك فاعلم أ ن م ا يتبعون س أ ه و ا ء ه م و موسوعه ن ممن أضل و ا ه هدى بغير ل ن ا ل ل ه إ س ا للعلوم ا ا يهدي ل ق الاسلاميه الله ظ أكبر, الله أكبر م و س ل ع ه ا م ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه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 المستقيم صراط ا ل موسوعه س ت النابلسي ي ه م للعلوم و ا ل ا و ل ل ا م ي ت ذ و ن الذين ن ي آ ه ا ل ا من قبله هم به يؤمنون و إ ذ ا يتلى عليهم قالوا امنا به إ ن ه الحق من ربنا إ ن ا كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون أ ج ر ه م مرتين بما صبروا ويدركون بالحسنه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 اولم نمكن لهم حرما امنين يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا ملتنا ولكن اكثرهم لا يعلمون وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا اسماء كان ر الله ر ا ع ي الحسنى وما كنا م ت ا الحياة الدنيا ع و س ن ت ه ا وما ع ن د ا ل ل ه خ ي ر وأبقاء ف ل ا ت ع ق ل و ن أ ف م ن ن و ع د الاسلاميه ه و ع ح ن ا فهو اسماء ت الله ي ا و يوم ا ل ق ي ا ا م من م ة ل ح ض ر ي ن ويوم يناديهم فيقول يناديهم أين ا ش ر ك ى موسوعه النابلسي ل ه ا للعلوم ن ا ل ا س ل ا ك م فدعوهم فلم ي س ت ج ي ب و ا ل ه م و و ر أ ا ا ل ع ذ الله ب الحسنى موسوعه النابلسي ت م ا م ر ل للعلوم م ي ت ع ي الاسلاميه أ ئ ذ م ل اسماء ي ت الله ب وآمن و ع الحسنى ا ف ع ى أ يكون من الملحين وربك يخلق ي وربك من ما ا ش سبحان الله وتعالى ع م ا ي ش ر ك و ن و ر ب ك ي ع ل م ما تكن ص د و ر ه م م و ا ي ع ل ن و وهو ن ا ل ل ه لا إ ل ه إ ل ا هو ل ا ل ح م د في ا ل أ و و ل ا ل آ خ ر و ل ه ا ل ح ك م و إ ل ي ه تردون ع ل ي ه موسوعه ل النابلسي ي م للعلوم سرمدا ا ل ي ا م من ة إ ل ه غير ا ل ل ه ي ي أ ت ك م ب غ ي ا أفلا ت س م ع و ه إله الله غير ي أ م و س ك ن و ن ف ي ه أ ف ل ا تبصرون ومن رحمته ومن ج ع ل لكم الليل ل ا و ن ه ا ر ل ت س ك ن و ف ي ه و للعلوم ت ب من ق ه و ل ك ك م ت ش ر ن و و ي ي ن ا د ي ه م ي ق و ه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 وآتيناه م ن ا ل و ن و ز م النابلسي ا للعلوم ا ل ا تفرح ا ل ا م ي ن ه ا ي م ا آ ت الله ك ا ا ل د الدنيا ا الآخرة ولا ر و تنس نصيبك من أ ح س ن كما أحسن الله أحسن إليه ل و س د ع ه النابلسي أ ر ض إ ل ل لا ه ي ح ا م ن ق ا للعلوم إنما أوتيته ع ى م عندي أ ل ي الاسلاميه م أن الله لفضيله <تصفيق> ا ل و ر م ر ف موسوعه النابلسي لردك رفدي أعلم ا ى للعلوم ا الاسلاميه إليك ك ت ر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 ألف ل ا م ح س ب الناس أن ي ت ر ك و ا يقولوا أن آمنا و ه م ل النابلسي يهتنون و ق د ف ت ل ذ ي ن من ق ه للعلوم الاسلاميه ي م ن ل ك ل ف ض ي ب ه ا ل د ي ت و ر محمد ل راتب النابلسي م ن و ا و ع م و النابلسي ا ن ن عنهم ك ف ر ئ ا ت ه م للعلوم ن أحسن الاسلاميه ذ ي ك ن و ا ي ع و ن موسوعه ي النابلسي م للعلوم الاسلاميه ي م ا ل وقصينا الإنسان موسوعه ن ا النابلسي م ا ي للعلوم ا ت ط م ا إ ي مرجعكم فأنبئكم بما ن الاسلاميه وعمروا ل ا ل ل ص ا ومن الناس من يقول آ م ن ا بالله فاذا اوذي َِ بالله ّ جعل فتنه َ الناس كعذاب الله ولئن جاء نظرهم من ربك َ ليقولن انا كنا ّ معهم أ َ و َ ل َ ي ْ س َ الله ُّ ب َ ع ْ ل َ م َ بما َِ في ِ صدور ُُِ العالمين َََِْ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 وليحملن أ ك ق ا ل ه أ ى ق ا ل ه م ع أ ق و ي ه غير ر ل ح ي ه م ا ت مضمون ا ي و ا ل ل الله ه أكبر الله أكبر ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن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 ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه إ ل ا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها آ ي ه للعالمين وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون إ ن م ا تعبدون من دون الله أ و ث ا ن ا وتخلقون رزقا إ ن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه إ ل ي ه ترجعون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 ن ش أ م الآخرة إ ن ا ل ل ه ع للعلوم ى ك شيء قدير ي من ي ش ا ء ا س ل ا م ن ي ش ا ه و م اسماء ل من دون الله من ولي و ل ا نصير و ا ل ح ي ن كفروا و بآيات الله ل ق ى و ف ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون وقال إ ن م ا اتخذتم من دون الله أ و ث ا ن ا موزج بينكم في ا ل ح ي ا ة الدنيا ثم يوم ا ل ق ي ا م ة يكفر بعضكم ببعض ويلعن ب ع ض ه م بعضا ثم يوم ا ل ق ي ا م ة يكفر بعضكم ببعض ويلعن ع ب ض ك موسوعه بعضا م النابلسي ر إنه للعلوم الاسلاميه إني ه ربي إنه هو ل وهبنا ل م إ س ح ا ق و ي ع ق و وجعلنا ب ه النابلسي ت للعلوم ن الاسلاميه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 لنجينه ن و أ ه ل ه إ ن امراته كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسلنا لوقا سيء بهم وخاف بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك ان امراتك كانت من الغابرين إنا م ن ز ل و ن ع ل ى أ ه ل النابلسي للعلوم الاسلاميه م كانوا ي ف ق و و ن ق د ر ك ن ن ه ا آ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 فإلى م د ي شعيبا فقال يا ن أخاهم فقال ق و م ا ع ب د و ا ا ل ل ه و ا ا ل ي و م ا ل آ خ ر و ل ا تعتوا في الأرض م س ي ن فكذبوه فأقبتهم للعلوم فأصبحوا في جادين و ا الاسلاميه م ه م د موسوعه وآمان النابلسي ت س للعلوم الاسلاميه و اسماء ل الله ا ل ح م ن ه م من أخذته ومنهم من ق س ف ن ا د ي ل أ ر ض ومنهم من أ غ ر ق ن ا وما كان الله ل يقلبه وما كان الله هو يقلبه ولكن كانوا يقلبه الله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 موسوعه الذين ا من ا ل ا ل ن و ا ب ي ت وإن ل ب ي ت ل ل ع ك ب و ت ل و ك ا ن و ا ي ع ل م و ن إن ا ل ل ه ي ع ل م ما ي د ع ه ا ل أ م ث ا نضربها ل ل ل ن ا س و م ا ي ع ق ل ه النابلسي إ ا ا ا ل ل ع م و خلق ذ ل ك ل آ ي ة ل ل أتل م م ما ؤ ن ن ي و ح ي إليك م ن ا ل ك ت ا ب و أ س ل ا ل ل ص ا الصلاة ة إن ت ن ه اسماء ا ل م ر و ل ذ ك ر ا ل ل ه أكبر و ل ذ ف ض ا ل ل ه أكبر و الدكتور محمد ا ت ب ا ل ن ع ب ل س ي ش ر ي ه م الهدى م ي ش ر ك ل دعويه غير ربحيه ذات ي مضمون اجتماعي ف موسوعه ا ل م ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ن خ ش ى و ي ت ج ن ب اسماء ا ل أ الله لا الحسنى قد أفلح موسوعه ن ت ذ النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ن والآخرة خير وأبقى إنها Y'all、yeah, love.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 ولا أ ن ت موسوعه ع ا ب د ن م ا ل ن ا ب ل د ي ن للعلوم ه ا ل ل ه ل م ن ح م د ه ولا موسوعه ل ي إنه ل ا ي د ل م ن و ا ل ي و ل س ي ل ل ع ا ل و ت ع ا ل ي لك ا ل ح حتى م د ترضى و ل ك ا ل ح م د إذا ر ض ي ه ا ل ح م د بعد ا ل ر ض ا ل ك ا ل ح م د ك ا ل ذ ي ن نقول نقول وخيرا مما نقول ولك ل ا ح موسوعه د كالذي ت ق ل النابلسي تحول ن و للعلوم ت ضاعتك ك ومن ب غ ن جنة ا به ن ا ل ي ي ق ن م ا تهون به ع ل ي ن ا م ص ا ا ئ ب ل د ن ي ا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 ولا إلى النار م ص ي ر ن ا و ل ا و ع ه ا ل ن ا ب م س ي للعلوم ر ا ح الاسلاميه يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا اللهم ا م ن وترى م سرنا و ج كما جمعتنا في حرمك المبارك وبجوار بيتك العتيق اللهم اجمعنا في الفردوس ا ل أ ع ل ى إ خ و ا ن ا على سرر متقابلين من غير حساب ولا عقاب من غير حساب ولا عقاب من غير حساب ولا عقاب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومع آ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا و إ خ و ا ن ن ا ومن أ ح ب ن ا فيك ومن أ ح ب ب ن ا ه فيك برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض ِ الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج هم إ خ و ا ن ن ا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم كن علي اللهم فرج ح م ه م عاجلا غير آ ج ل برحمتك وفضلك وجودك يا أ ر ح م الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أ ع م ا ل ن ا اللهم اجعلنا ممن يقوم ل ي ل ة القدر إ ي م ا ن ا واحتسابا برحمتك وفضلك وجودك يا أ ر ح م الراحمين اللهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م وفق امامنا بتوفيقك و أ ي د ه ب ت أ ي ي د ك اللهم هين له ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفق جميع أ و ل ا ك أ م و ر المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم يا حي يا قيوم من ارادنا وبلادنا وامننا ورجال امننا بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه بقوتك وعزتك وجبروتك يا قوي يا عزيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم